لَو كُنْتُ مِنْ بَاقِي إن لم ما فقد ما اوقمنا من جريات fiqəhə-i surun كَفَ وَقَعُهُم بِمَأْذِن فَمَا نِيَتْ يَرْمَائِنْ تُصْرَدُونَ